「もう一回」「もう一回」<音楽>「もう一回」<音楽> لو كنت ف ك ر ه ا حياتي ت ن م ل ن ي انا قد ضاري و ج د ك د متمنيش لو تقدري ج ن ف س ي بيكي أ ص ا ل ح الناس والوجود وافرش طريقك بالامان وبالورود مش انا عشت ب ا ر س ل ك ملامح دنيتك وبشمسها حبي مشيت ابدد عتمتك 「انا ق 「パブリック」「パブリック」「パブリッ عشت بقى رسم لك عتمتك. انا عشت بارسملك م ل ا ج ح دنيتك وف ي شمس حبي مشيت ابدد عتمتك لو كنت فأكلاً ازدنيتك فانا حياتي قدر العالم いくらで MAFIENT